وَأَنَا أُصُوتُ كَمَا سَمِعَ لِمَنْ يُعَا إِنَّنِي آمَنْتُ بِاللَّهِ لَا சீ துன் அ فلا يخدنك عنها ما لا يؤمن بها واستمر وما تلك بيمينك يا موسى قال لي أعطي أتعسك عليها وأعش بها وَإِنْ يَرِ فِيها مَا عَذِبُوا إِخْوَ